أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم حام من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 وما أنت عليه بوكيل، وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتُذِر أمة القرى، لتُذِر أمة القرى، ومن حولها، وَتُذِر يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فريق في الجنة وفريق في السعيل ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن, ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم التقذوا من دونه أولياء الله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير.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 ومن الأعام أزواج يذرأكم فيه ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض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 إنه عليم بذات الصدور، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويغفر عن السيئات، ويغفر عن السيئات ويعلم ما تفعلون.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 فما أتيتم من شيء فمتع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى الذين آمنوا الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كذائر الاسم والفواحش وإذا ما غضبوا وإذا مَا ما غضبواهم يوفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورا بينهم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 ما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون ينظرون من طف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم إن الخاسرين الذين خسروا يوم القيامة